الفصل الرابع من كتاب علاقات خطرة لدكتور محمد طه انت شايفني؟ سيجمند فرويد كان عنده صاحب واستاذ اسمه براير براير كان برضه محلل نفسي واشتغل وكتب مع فرويد شوية وكان عنده مريضة مهمة جدا في تاريخ التحليل النفسي اسمها أنا كانت بتعاني من اعراض نفسية كتيرة وصعبة استلح على تسميتها وقتها هستيريا أنه خلال رحلة علاجها حست بمشاعر حب وانجزاب ناحية الدكتور بتاعها والمشاعر دي فضلت تزيد لغاية ما تحولت لأحلام بالزواج بريير كان بيحل ده نفسيا ويحاول يحل ويعالجه بهدوء لغاية ما أنه تصورت أنها حامل منه وبدأت تطرده الراجل توقف عن علاجها وحولها للمستشفى ويقال أنه من وقتها سيب المهنة كلها المهم؟ فرويد كان شريك بروير في الشغل والتحليل النفسي وكان بيتابع تحليل وعلاج حالة أنا وقدر من خلال ده أنه يكتشف ان كل المشاعر اللي كانت أنا بتحسها ناحية بروير هي في الحقيقة مشاعر قديمة ومتخزنة جواها ناحية حد تاني خالص افترض أنه أبوها وأن المشاعر دي فضلت كامنا سكنا جواها لغاية مجيه شخص في حياتها يمثل دور الأب اللي هو كان المعالج النفسي وتحركت المشاعر دي تاني وتم إسقطها او طرحها على شخص بروير وبقت حاسة إنها بتحبه وبقى عندها الرغبة الطفولية في إنها تعيش حياتها معي على طول حالة ان بالإضافة لكثير من الحالات اللي كان بيعالجها فرويد وبرير ساعدت على صياغة مفهوم اسمه الطرح ودخوله عالم التحليل والعلاج النفسي لغاية النهاردة الطرح معناه ببساطة إعادة توجيه مشاعر وأفكار وساعات سلوكيات نحية حد معين في الحاضر بشكل غير واعي في حين ان أصلها نحية حد تاني خالص في الماضي. وليه صور كتير جداً. ممكن حب، ممكن كر، ممكن غضب، ممكن تقديس وغير وغيره. المفاجأة بقى أن ظاهرة الطرح دي مش بتحصل بس في حجرة العلاج النفسي. لا دي بتحصل في البيت وفي الشارع وفي الشغل وفي أي حدة اوبا ايه الكلام ده؟ الكلام ده معناه ببساطة ان ممكن حضرتك تحس بمشاعر نحية حد وهي في الحقيقة نحية حد تاني خالص لما حضرتك تشوف واحدة في الشارع لأول مرة وتحس نحيتها بحب مفاجئ وقوي وسريع ورهيب وتشوف فجأة أنها أفزع بنت في الدنيا وأروع كائن في الوجود وأنها مليانة حنية ورقة وملائكية من غير حتى ما تكلمها كلمة واحدة يبقى ساعتها فيه احتمال كبير ان المشاعر دي تكون قديمة ومتخزنة جواك نحية حد تاني خالص حبيبة صبقة مدرستك زمان صورة والدتك المثالية في ذهنك وهكذا بلاش كده لما رئيسك او مديرك في الشغل يعدي من قدامك وينسى يقولك صباح الخير تقوم حضرتك تحس بغضب شديد او خوف غير مبرر وتبدأ تتعامل معاه بشكل مليان جفاء وعنف أو رهبة ورعب يبقى غالباً الموقف ده حرك فيك مشاعر قديمة ناحية حد تاني في حياتك من اول مدرسك في سنوي لغاية أبوك لما تروح بيتك وتحصل بينك وبين مراتك منقشة عادية جداً لأي سبب تفه وتلاقي منها رد فعل قوي وعنيف وغير متناسب مع الموقف أو السبب يبقى هي غالباً مش بتكلمك انت دي بتكلم حد تاني قديم في شخصك وما فيش أشهر من المثل المتكرر كل يوم بين الزوجة وحمتها اللي بتقوم فيه الزوجة عادة بشكل غير واعي بترح كل مشاعرها السلبية الكامنة في عقلها الباطن ناحية أمها واللي ممكن هي نفسها ما تكونش عارفة إنها موجودة ولا عبرت عنها قبل كده وتعيد توجيهها ناحية حمتها في مشهد متكرر بشكل يصير الدهشة في معظم البيوت تقريبا من غير محد يسأل هو ده أصله إيه؟ بعض عمالقة التحليل النفسي بيقولوا إن ما فيش علاقة تخلو في مرحلة من مراحلها من جزء طرحي وإن النمو الصحي للعلاقات بيخلي الجزء ده أقل ما يكون والجزء الحقيقي هو الأكبر والأغلب بالمناسبة أكتر وأشهر أنواع العلاقات اللي بتسهل عملية الطرح دي هي العلاقات عبر الإنترنت او التليفون اللي مش بتكون شايف فيها الطرف التاني وإنت بتكلمه وده بيساعد جدا انك ترمي عليه من جواك كل اللي متخزن ومش لاقي حد يترمي عليه طبعا الموضوع اعقد من كده بكتير لان كمان في مسؤوليه بتقع على الجانب الاخر في تحريك وتنبيه وساعات اثاره بعض المشاعر المتخزنه جوانا وتوجيهها ناحيته الى جانب انه ممكن حد يتعامل معاك بمشاعره ناحيه نفسه هو شخصيا أو ناحيه جزء بيحبه أو بيكرهه فيها احنا غلابه جدا تصور انك في بعض الأوقات مش بتكون شايف اللي قدامك وإنت بتكلمه وبتكون في الحقيقة شايف جواك حد غيره وإن ساعات حد يكون بيتعامل معاك على انك شخص تاني انت ما تعرفوش أصلاً وإن علاقتنا مع بعض مش احنا بس الشريك الأساسي فيها طيب أعرف منين إذا كانت مشاعري وأفكار ويسلوكياتي ناحية حد طبيعية ولا طرحية طبعاً ده سؤال صعب وإجابته أصعب لكن باختصار أول ما تلاقي مشاعرك نحية حد كتيرة جدا وسريعة جدا وما لهاش أي مبرر، اعرف فوراً انك غالباً مش شايف الحد ده ومش بتتعامل في الحقيقة معاه هو. انت بتتعامل مع حد تاني من خلاله. طبعا في حاجات واحتمالات وتفاصيل تانية كتير، بس مش وقتها. في دعاء شهير بيقول اللهم أرنا الأشياء كما هي. يا رب أرنا الأشياء كما هي. الفصل الخامس اوعى تلبس الفصل ده هو الوجه الاخر للفصل السابق يعني هنا مش انت اللي عندك مشاعر ناحيه حد وهي اصلا ناحيه حد ثاني لا هنا انت الحد اللي بتترمي عليه المشاعر دي وهي اصلا مش تبعك ولا تمد لك بصله بص يا سيدي لا بص بجد عاوزك كده بهدوء وببساطه تبص حواليك او بصيغه ادق تبص على الناس اللي حواليك بالراحة كده بص كويس قريبك حبيبك جيرانك أصحابك مراتك جوزك أي حد تاني كل واحد من الناس دي جواه غالبا سيناريو قديم يعني مجموعة من الأحداث الحياتية اللي تعرض لها في مرحلة من مراحل عمره ومازالت عايشة جواه كما هي بنفس المشاهد والمشاعر والأفكار كأنها لسه حصل حيلاً يعني حد ما زال جواه شكل وتفاصيل علاقته بأبوه وإزاي كان طيب وحنين وصبور حد لسه محتفظ بمشاعر خوفه من أخوه الكبير حد مفتقد حبيبته الأولى واحدة مش قادرة تنسى نظرات الشك والارتياب اللي كانت بتشوفها في عين أمها لما ترجع البيت متأخرة شوية واحدة لسه محفور جواها الأذى النفسي والبدني اللي اتعرضت لي وهي صغيرة على إيد واحد جبان وندل استحلى نفسه وجسمها واحدة تالتة مش قادرة تنسى الرعب اللي كانت حاسة بيه لما تاهت عن مامتها في السوق وهي صغيرة وغيره وغيرها دراما شغالة جوه كل واحد او واحدة مبنية على أحداث قديمة عد عليها الزمن وفات كل دراما من دول سايبة أثر وكل حدث او مشهد أو حكاية من دول سايبة رسالة نفسية مهمة وأساسية جدا في التكوين النفسي بتاع كل حد فينا رسالة بيعيش بيها عمره وبيبني عليها حياته وبيتعامل على أساسها مع الناس يا لهوي يعني إيه؟ يعني حد وصلته رسالة مضمونها أنت ما تستهلش بكل تنوعتها زي أنت ما تستهلش تتحب او أنت ما تستهلش تفرح أو أنت ما تستهلش غير درجاتك في السنوية العامة او أنت ما تستهلش غير اللي أنا أسمح لك بيه حد تاني وصلته رسالة بتقول ما حدش هيهتم بيك إلا لو كنت مريض وفي قول آخر ما حدش هيعيرك أي اهتمام إلا لو كنت صانع للمشاكل. في قول ثالث حاوزينا نشوفك يبقى تجزيبي انتباهنا على قد ما تقدري. حد ثالث وصلته رسائل مجملها ما ينفعش تعتمد على نفسك وأنا موجود أو أنت ما تقدرش لوحدك أو أنت هتفضل صغير على طول. حد رابع شبع رسائل من نوع اعمل كل حاجة تخليني أرضى أو أنا مش هرضى عنك أبداً او مهما عملتك إنك ما عملتش حاجة وهكذا وهكذا كتير من اللي وصلته رسائل بالشكل ده واللي جواه دراما عاملة كده ما بيكونش قدامه وقت ما وصلته إلا إنه يصدقها لانها غالباً بتكون وصلته من أقرب الناس لي وفي وقت وعمر وظروف تخليه ما يقدرش يعمل أي حاجة غير إنه يستسلم ليها مش بس كده ده بيفضل طول عمره عايش بيها ومحور حياته حواليها وبيتصرف على أساسها والأصعب من كل ده هو إنه ساعات بيسعى طول الوقت إنه يحققها آه يحققها ويثبتها وكأنها نبوءة ما ينفعش غير إنها تتحقق وده لسبب بسيط جدا هو إنه معرفش عن نفسه وعن اللي حواليه وقتها غير كده ومتعلمش عن الحياة والعلاقات ساعتها غير ده وما كانش عنده أي بداء اللي يحمي بيها نفسه ولا أي اختيارات تانية يدافع بيها عنها طبعا ده شيء صعب ومؤلم جدا ومحتاج شهور وربما سنوات من العلاج النفسي الحقيقي العميق او العلاقات الطيبة الجيدة بس في الحقيقة مش هو ده اللي عاوز أتكلم عنه أو ألفت اللي لي اللي عاوز ألفت اللي انتباه لي هو الطرف الثاني من القصة الطرف اللي هتتحقق النبوء على إيده أيوان الطرف اللي صاحب النبوءه هيختاره علشان يكمل الحبكه الدراميه ما هو في رسائل وصلت وفي مسرحيه دراميه متخزنه وفي نبوءه لازم تتحقق وفي بطل القصه يبقى ناقص مين ول انت بقى ناقص الشخص اللي هيختاروا البطل علشان يلعب الدور اللي ناقص الشخص اللي هيحافظ على سير الاحداث في الخط المرسوم ليها الشخص اللي هيتطمن البطل إن اختياره كان صحيح وإنه كان معذور لما صدق اللي وصله وإنه ما كانش وما ينفع إلا إنه يكون كده ويفضل كده بمعنى معظم اللي وصلته رسالة إنت ما تستهلش هيدور طول الوقت على شخص يعمله على إنه ما يستهلش الشخص ده ممكن يكون صاحب أو صديق أو زوج أو زوجة ومعظم اللي وصلته رسالة إنت ما تقدرش الوحدك هيفضل طول حياته يدور على حد يتسند عليه ويعتمد على وجوده ومن غيره يحس انه ضعيف قليل الحية والحد ده ممكن يكون رئيسه في الشغل او مراته او حتى ولد من اولاده ومعظم اللي وصلته رسالة انا مش هرضى عنك ابدا مش هيستريح غير لما يلاقي حد لا يرضى ابدا مهما عمل او بزل مجهود ويعمل معه علاقة ويتشعلق فيه كل اللي فات ده بقى مقدمة ومقدمة مختصرة جدا اللي جاي دلوقت اللي عاوز أقولك فيه وبكل وضوح كتير قوي من الناس اللي حواليك بيدور على حد يلبسه أحد الأدوار المهمة والمؤثرة في مصرحية حياته خلي بالك أحسن حد يحاول يلبسك دور غير حقيقتك هتلاقي حد بيقولك أنت أناني مش بتهتم بيا ومش شايف غير نفسك ويتصيد لك كل خطأ علشان يلبسك دور الشرير المتسلط المفتري ويأكد لنفسه رسالة كل الناس وحشين وأشرار وأنا بس اللي طيب هتلاقي حد بيشكرك عمال على بطول ويعبرلك عن كل الامتنان والعرفان من غير ما تعمل أي حاجة ما يتحركش اللي بإذنك وما يتنفسش اللي بمشورتك علشان يلبسك دور الشخص القوي الباسل المخلص ويفضل معتمد عليك ويؤكد لنفسه رسالك ما ينفعش تعتمد على نفسك هتلاقي اللي بيحاول يلبسك دور أبوه الطيب ويحرمك من حقك في الغضب والحنق والرفض أحيانا هتلاقي اللي يحاول يلبسك دور حبيبتك الأديمة من غير ما يشوفك ويشوف حقيقتك الأجمل والأحلى وهتلاقي اللي يحاول يلبسك دور المعتد المجرم الأاسي بدون أي وجه حق هتلاقي اللي يحاول يلبسك دور الجاني واللي يحاول يلبسك دور الضحية واللي يحاول يلبسك دور المنقذ وإنت ولا جاني ولا ضحية ولا منقذ أنت شخص عادي طبيعي غلبان خلي بالك بقه وفتح عينك كويس جداً اوعى تلبس أي دور حد يحاول يلبسه لك اوعى تكون انت الشخص اللي هيحقق النبوء المشؤومة اوعى تلاقي نفسك طرف في لعبة درامية باقسة لا هي بتاعتك ولا انت أدع وإذا كان ده حصل فعلا فالحق بسرعة وبدون أي تردد اقلع الدور ده فوراً وارجع نفسك اللي كنت تعرفها ومتأكد منها قبل ما تعرف الشخص ده مباشرةً وما تسمحش له أو لغيره انه يلبسك اي دور او يدخلك في اي مصرحية حياتية هزلية اوعى تلبس اوعى تلبس الفصل السادس انا انت ضبطت نفسك قبل كده وانت بتعملي نفس اللي ممتك كانت بتعمله معاكي وانت صغيرة كشفت نفسك في مرة وانت في احد المواقف او التصرفات نسخة طبقى الاصل من حد غيرك ابوك اخوك حد من اصحابك جربت الحكاية دي قبل كده كشفت نفسك مرة وانت حد تاني أفشت نفسك وانت بتقرر نفس اللي اتعمل معاك بس مع غيرك؟ كم مرة كنت انت النهاردة؟ بص كده في المراية، هو انت مين دلوقت؟ احنا ساعات لما بنحب حد خاصة من المشاهير وانحنا في سن الشباب بنلبس زيه، نصرح نفس تسرحته وهكذا بنعمل ده بشكل واعي وواضح وده اسمه تقليد لكن ساعات بيوصل بينا الحب والشغف درجة كبيرة جدا مع عدم قدرتنا على الوصول اللي بنحبه أو عدم استطاعتنا أننا نكون زيه وقتها ممكن نعمل حاجة تانية غير التقليد اسمها تقمص وده بيعمله عقلنا الباطن بدون وعي كامل مننا فنتكلم زي الحد ده نمشي زيه نفكر زيه نستقبل زيه نفهم زيه نحس زيه باختصار نتحول لنسخة منه نبقى هو الحكاية دي مهمة جدا في بعض الأوقات مهم إن الولد في سن معين يتقمص أبوه علشان يحس إنه بينتمي لعالم الرجال ويتكون جواه الضمير الأبوي اللي هيستمر معاته الحياته وكمان مهم ان البنت في إحدى مراحل طفولتها تتقمص أمها علشان تحس إنها تنتمي لعالم الإناث ويتكون برضو جواها الضمير الإنساني اللي هتعيش به ساعات بنتقمص الناس اللي بنحبهم علشان نحس إننا قريبين منهم وكل حتة فينا تتونس بيهم ساعات بنا تقمص أسدتنا وأصحابنا وإخواتنا وحبايبنا وغيرهم وغيرهم التقمص هنا بيكون مطلوب كشكل من أشكال القرب أو التعلم أو النمو النفسي بتقمص حد أقرب منه أو أتونس به أو أتعلم منه حاجة وبعدين خلاص زي الجاكت كده اللي ممكن ألبسه في وقت معين وأقلعه بعدها بشوية وألبس غيره وهكذا بس الغريب والمثير للدهشة هو إننا ساعات بنا تقمص الناس اللي بنكرههم الناس اللي أزونا، الناس اللي اعتدوا علينا وشوهونا وتركوا فينا أثار سيئة. ده اسمه تقمص المعتدي او التوحد مع المعتدي. Identification with the aggressor. وهنا فصل الخطاب ومحور الكلام ولب الرسالة. شوف شوية أمثلة. طالب في لجنة امتحان شفهي والدكتور كان غلس وقاسي وظالم. وطلع عين الولد وبهدله وكان هيسقطه. تلف الأيام والسنين ويبقى الطالب ده في نفس مكان الدكتور وبيمتحن طالب عنده. تلاقيه بدل ما يكون لطيف ومنصف وعادل معاه يتحول بقدرة قادر إلى نسخة طبقى الأصل من الدكتور اللي ظلمه وساعات يكون أقسى وأظلم منه. طفل تعرض لتربية صعبة وطريقة أسية في التعامل من أبو وأمه. يجي لما يخلف ويكون عنده أولاد يتعامل معاهم في كتير من المواقف بنفس الأسوأ اللي تعرض لها. وكانه بيتقمص أبوه وأمه بدلاً من عمل العكس حد اتعرض لقاهر وعنف وزل أول ما تلف الأيام ودور دورتها ويبقى في مكان اللي قاهر وظلمه يتحول لنسخة منه وربما أسوأ احنا ساعات بنتقمص اللي اعتدى علينا علشان معرفناش ناخد حقنا منه أو علشان ما نحسش بالضعف والعجز قدام نفسنا أو علشان في نفس الوقت اللي كنا فيه بنقرهه كنا برضو بنحبه بص تاني كده في المراية واسأل نفسك كمان مرة كام مرة تعملت مع حد بنفس طريق التعامل أبوك معك في كام موقف لقيت نفسك بتكرري مع بنتك أو صحبتك نفس اللي كانت والدتك بتعمله معك إمتى آخر مرة تقمصت حد غيرك ولعبت دوره إمتى آخر مرة كنت مش انت كنت اللي ظلمك واعتد عليك في الحقيقة أكبر ظلم ممكن تظلمه لنفسك هو انك تكون نسخة من اللي أزيك وأكبر انتصار عليك من حد ظلمك هو إنه يحولك لصورة منه مش بس كده ده كمان أكبر أذى ممكن يأذيه لك حد بتحبه هو برضو إنه يخليك نسخة منه لأنه هيمسح شخصيتك فيه ويدوب ملامحك جواه ويحرمك من اختلافك وتفردك هيخليك زي الوصف الموجود في أغنية أصالة أنا انت وصف شكله جميل من بره لكنه مليان تشويه وأذى من جواه وباقي الاغنيه بيأكد كده انا حبك انا صاحبك انا عقلك وتفكيرك منى منك وروح قلبك واخوك لما تحكي له انا فرحك الم تعبك انا في كل اللي بتحسيه حاسس بيكي مانا ما انت مفيش تشويه اكتر من انك تلاقي نفسك بتعيش بشخصية حد تاني مهما كان الحد ده بصي في المرايه مره اخيره واوعد نفسك انك هتفضل طول الوقت انت وإنك مش هتكون في أي وقت أي حد تاني غيرك، أي حد.